بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين آمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علم وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه آمين. وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه وجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس السابع والخمسين من دروس العقيدة الفصل الخامس من باب الإيمان باليوم الآخر وربما يسأل أحدكم هذا السؤال لماذا أطنا في موضوع الإيمان باليوم الآخر الجواب عن هذا السؤال هو أن الإيمان باليوم الآخر ركن أساسي جدا من أركان الإيمان لأنك إذا أملت بالله واليوم, واليوم الآخر استطعت أن تجيب عن أسئلة كثيرة جدا كل الأسئلة كل الاستفهامات كل الفجوات كل الحيرة تتلاشى إذا آمنت باليوم الآخر فإذا أغفلنا الإيمان باليوم الآخر تنشأ الأسئلة والاستفهامات وعلامات التعجب وعلامات الحيرة على وجوه الناس فلذلك حينما يؤمن الإنسان باليوم الآخر ينقل اهتماماته كلها إلى الدار الآخرة فإذا نقلها كلها إلى الدار الآخرة بث الله في قلبه طمأنينة لا يعرفها إلا من ذاقها إذا آمنت بالله واليوم الآخر وقفت عند كل موقف هل يرضي الله هذا الموقف عند كل تصرف عند كل كلمة عند كل حركة عند كل سكنة عند كل مبلغ تقبضه عند كل مبلغ تنفقه عند كل نظرة عند سماع كل كلمة إذا آمنت باليوم الآخر ببطت نشاطك كله ببطت طاقاتك ببطت قدراتك ببطت أموالك فلذلك في أكثر الآيات التي تذكر أركان الإيمان يأتي الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله هذا هو السبب في الإطالة في هذا الموضوع بادئ في بدء لقد أجمع أهل الملل والشرائع السماوية بحسب أصولها الصحيحة على أن البعث حق ما معنى البعث حق؟ أي لا بد من أن يبعثنا الله عز وجل معنى حق أنه محقق وقوعه لا شك فيه والبعث كما تعلمون من أول دروس العقيدة أمر جائز الوقوع عقلا عندنا واجب الوجود ومستحيل الوجود وجائز الوجود فالبعث جائز الوجود عقلا وقد جاءت جميع الأخبار الربانية الصريحة والصحيحة والقافعة في جميع الأصول الصحيحة للأديان والشرائع السماوية بأن البعث من الأمور المقررة المقضي بها بقضاء الله وقدره كل الأديان السماوية في أصولها الصحيحة تقرر أن البعث حق أي أن الله عز وجل لا بد من أن يبعث عباده جميعا ليحاسبوا عن كل ما اقترفوا إن خيرا فخير وإن شرا فشر لذلك البعث ممكن الوقوع عقلا والنقول الصحيحة تؤكد وقوعه كما أن المفكرين الذين أعملوا فكرهم وحكموا عقلهم في الأمور يستنبطون بالدليل العقلي الإيمان باليوم الآخر له دليل نقلي ودليل عقلي بالدليل العقلي عرفت الله عز وجل وهذا الذي عرفته يخبرك في كتابه القطعي السبوت القطعي الدلالة أنه لا بد من يوم يبعث الناس فيه ليحاسبوا على أعمالهم أقوى دليل عقلي على الإيمان باليوم الآخر أن في هذه الحياة الدنيا فيها مظلوم وفيها ظالم فيها فقير وفيها غني فيها قوي وفيها ضعيف فيها صحيح وفيها مريض فيها معذب وفيها مرفى وأن كثيرا من الناس يأتيهم الموت قبل أن ينالوا حقهم وبما أن الخالق العظيم لا بد من أن يكون عادلا ولا بد من أن يكون حقا يعني اسمه الحق لا بد من أن يعطي كل ذي حق حقه لأن الله عز وجل هذا الكون العظيم المعجز يؤكد أنه كامل وأن اسماءه حسنة وأن صفاته فضلة وهناك حالات في الدنيا كثيرة جدا أن الإنسان يأتيه الموت ولا نال حقه إذا لا بد من حياة آخرة توزع فيه الحظوظ توزيع جزاء بعد أن وزعت في الدنيا توزيع ابتلاء معنى الحظوظ كلمة واسعة هذه المال حظ الزوج الصالحة حظ في زوجة صالحة في زوجة مشاكسة في زوجة مريضة في زوجة صحيحة في أولاد أبرار في أولاد عاقين في دخل كبير في دخل قليل هذه الحظوظ وزعت في الدنيا توزيع ابتلاء ولا بد من أن توزع ثانية في يوم آخر توزيع جزاء فالذي نلته في الدنيا إنما نلته بتمتحن به وسيأتي يوم تجازى على عملك إن خيرا فخير وإن شرا فشر الحقيقة هناك من أنكر البعث ونعني بالبعث اليوم الآخر الذين أنكروا البعث فرق ثلاثة الفقة الأولى أنكروا الخالق ومن باب أولى أنهم ينكرون مع الخالق اليوم الآخر قالوا ربنا عز وجل وصف هؤلاء فقال وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر طبيعة خلية حيوانية معقبة جدا نمت في الرحم أصبحت إنسان له شهوات له مطامح له لذائز يقضيها وتنتهي الحياة ما هي إلا حياتنا الدنيا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 ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه الفرقة الأولى أنكرت وجود الله عز وجل وأنكرت بالتالي يوم الحساب واليوم الآخر هذه أنكرت بلا دليل نظرية ساذجة بدائية تقول إن الإنسان شكل من أشكال المادة المعقدة الإنسان مادة معقدة كيف أن الخشب مادة والحديد مادة النبات مادة أكثر تعقيدا الحيوان مادة أكثر تعقيدا الإنسان أرقى أنواع المواد المعقدة ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا أيها الإخوة الأكارم هذه العقيدة عقيدة الملحدين لكن لا تنسوا أن أناسا كثيرين يحسبون أنهم ينتمون إلى الدين، وهم في الحقيقة في الحياة الدنيا يتصرفون وكأن الحياة الدنيا هي كل شيء في نقطة مهمة جدا. يعني قل ما تجد في العالم الإسلامي ما ينكر لك بذسنه أنه لا إله ولا يوم آخر ولا شيء قلما، ولكن معظم الناس لا أقول معظم المسلمين لا حاشا لله معظم الناس يتصرفون ويتعاملون ويأخذون ويدفعون وكأن الدنيا هي كل شيء وليس بعدها شيء إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا معك أرش تسوى أرش ما معك أرش ما تسوى أرش هكذا يقول الناس الدنيا هي كل شيء، الدراهم مراهم، هي كلمات مألوفة، لكن لو تعمقنا فيها، إننا بهذه الكلمات ننكر وجود يوم آخر يحاسب فيه الناس حساباً دقيقاً. يعني هذا الذي يأخذ ما ليس له، لو أنه آمن أن هناك يوماً آخر. سيحاسب فيه الإنسان حساباً عسيراً ما فعل هذا؟ هذا الذي يعتذر على أعراض الناس، هذا الذي يعتذر على أموالهم، هذا الذي يبني مجده على انقاضهم، هذا الذي يبني غناه على فقرهم. لو عرف أن هناك إلهاً سيوقفه يوم القيامة ويحاسبه عن كل درهم. فو ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. اعملوا ما شئتم عش ما شئت فإنك ميت وأحبب ما شئت فإنك مفارق وعمل ما شئت فإنك مجزي بك إذن النقطة الدقيقة أن هناك أناساً كثيرين يتصرفون ويتحركون وكأن الحياة الدنيا هي كل شيء هذا التكذيب عملي هناك تكذيب اعتقادي وهناك تكذيب عملي فالتكذيب العملي خطر خطير جدا لأنه في النهاية يحدث النتيجة التي يحدثها الإنكار الاعتقادي في عنا إنكار اعتقادي أن تقول أنا لا أؤمن بيوم آخر هذا إنكار اعتقادي وهناك إنكار عملي الفلقة الثانية يعترفون بوجود الخالق ولكنهم يشركون به وينكرون البعث قال تعالى يصف حالهم بل عجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد مستحيل شيء عجيب أن يخلقنا الله مرة ثانية أي بعثنا من جديد الفرقة الثالثة تعترف بوجود الخالق ووحدانيته ولكنها تنكر البعثة الجسدي إنه الآخر حالات نفسية ما في حياة مادية ثابتة حالات نفسية عقلهم دلهم بالمناسبة لا يجوز دققوا في هذه الكلمات لا يجوز للعقل أن يحكم في الأمور الاعتقادية العقل ليس من إمكاناته ولا من اختصاصه أن يثبت أو أن ينفي شيئا في العقيدة ولا أن يثبت ولا أن ينفي شيئا في العبادات لأنه قد يضل وقد يغفل وقد يعطل وقد يزور فالعقيدة تثبت بالنقل من خلال الكتاب والسنة والعبادات تثبت بالنقل لكن العقل مفوض أن يفهم العقيدة وأن يفهم العبادة وأن يستنبط الأحكام التفصيلية من الأحكام الكلية مهمة العقل في الدين أن يفهم العقيدة الصحيحة التي وردتنا عن طريق النقل وأن يفهم العبادات وأحكامها التي وردتنا عن طريق النقل وأن يستنبط الأحكام التفصيلية من النصوص الكلية التي وردت في آيات الأحكام. أما أن يفكر الإنسان أن يستخدم عقله ليثبت شيئاً أو أن ينفيه هذا ليس من اختصاص العقل. لذلك هؤلاء بعقولهم القاصرة نفوا أن يكون هناك أن تكون هناك حياة بعد الموت مادية جسدية. ربنا سبحانه وتعالى، مع أن هذه الإنكارات الثلاث إنكارات تافهة لا تقف على قدميها، إنكارات يعني ليست ذات أساس متين، ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى جل في علاه ناقشهم في القرآن الكريم بأسلوبه الحكيم الرائع فكشف مصادر أوهامهم. وأظهر فساد تفكيرهم، وردهم بالحجة الدامرة فهؤلاء الوجوديون الماديون الذين ينفون الخلق الخالقة واليوم الآخر كيف رد الله عليهم؟ أولاً رد الله عليهم بأن لفت نظرهم إلى خلق السماوات والأرض يعني يعد الإيمان باليوم الآخر بالنسبة لمنكريه وجود الله عز وجل شيئا ثانويا ربنا عز وجل ترك موضوع الإيمان باليوم الآخر ولفت نظرهم إلى خلق السماوات والأرض فإذا أيقنت بأن السماوات والأرض لا لها من خالق عظيم عليم حكيم رحيم لطيف عندئذ إذا أخبرك هذا الخالق العظيم أنه لا بد من حياة أخرى عندئذ يكون إيمانك باليوم الآخر إيماناً تصديقياً بعد أن كان إيمانك بالله إيماناً تحقيقياً وفرق كبير بين الإيمان التحقيقي المبني على الحجة والاستدلال والبرهان والدليل القطعي وبين الإيمان التصديقي المبني على التسليم لمن آمنت بوجوده فالحقيقة الأولى حقيقة وجود الخالق العظيم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والحقيقة الثانية ارتباط وجود الله سبحانه وتعالى بقدرته القادرة وعلمه المحيط بكل شيء وصدق وعيده ووعده وصفة عدله بين خلقه وحكمته العظيمة التي منها أنه لم يخلق هذا الكون عبثا. أَفَحَسِبْتُمْ أنما خلقناكم عبثا؟ ومتى حصل التسليم بهاتين الحقيقتين حقيقة وجود الخالق العظيم وحقيقة أسمائه الحسنى وصفاته الفضله حصل العلم بأخبار الله الثابتة التي بلغها الرسل المؤيدون بالمعجزات الباهرات عندئذ وصلنا إلى الإيمان باليوم الآخر ربنا سبحانه وتعالى يقول بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريش أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها 16 ألف مليون سنة ضوئية بيننا وبين أحدث مجرة اكتشفت قبل سنوات 16 ألف مليون سنة ضوئية تقدير أولي لعلماء الفلك أن هناك مليون مليون مجرة وفي كل مجرة مليون مليون نجم وأن سرعات هذه المجرات تقترب من سرعة الضوء بحيث أن هذه المجرات بأكملها تدور حول نقط وهمية في الفضاء الخارجي بسرعة تزيد عن مئتين وأربعين ألف كيلومتر بالثانية هذه المجرات أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزينناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسية وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيد ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باثقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج وهكذا تبعثون يوم القيامة ربنا عز وجل لفت نظر هؤلاء الملحدين لا إلى إثبات اليوم الآخر مباشرة بل لفت النظر إلى خلق السماوات والأرض هذا الخالق العظيم قادر على أن يخلقكم كما خلق السماوات والأرض أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسواها هناك من توهم أن القدرة التي قد قدرت على ابتداء خلق الإنسان لا تقدر على اعادته كرة ثانية شوف وهم استخيص أن القدرة التي قدرت على خلق الإنسان لا تقدر على اعادته كرة ثانية وهذا التوهم أن إعادة الخلق بعد فنائه أصعب من ابتدائه الله سبحانه وتعالى رد على هؤلاء بأكثر من دليل. رد عليهم بالدليل الأول وهو أن هناك واقع التساوي بين الإعادة والبَد. واقع التساوي. بل إن الإعادة أهون. قال تعالى: من هؤلاء الوليد بن المغيرة. تكلموا في شأن الإسلام، فقال لهم أبي بن خلف: ألا ترون إلى ما يقول محمد؟ إن الله يبعث الأموات. ثم قال والات والعزة: لا أصيرن إليه، ولا أخاص منه. وأخذ عظما باليا، فجعل يفطه بيده ويقول يا محمد: أترى الله يحيي هذا بعد ما رم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم يحييه. ويبعثك ويدخلك جهنم فأنزل الله تعالى في إقامة الحجة على هؤلاء قوله في سورة ياسين بسم الله الرحمن الرحيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم إذا من توهمه أن الإعادة أصعب من البدء رد الله عليه بهذه الآية وبآية ثانية ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا رد ثاني رد ثالث وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم طبعا بحق البشر يصح أن نقول إن صنع الشيء مرة ثانية أهون من صنعه للمرة الأولى لكن بحق الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون لذلك فسر بعضهم هذه الآية أنه كلما فكرت في ملكوت السماوات والأرض وعرفت طرفاً من عظمة الله عز وجل بدا لك أن الإعادة أهون مما كنت تعرف من قبله وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم البرهان الطريق الثاني في الرد على هؤلاء أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلقهم أو من بعثهم أو من إعادة خلقهم أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيب خلقهن بقادر على أن يحيى الموتى بل إنه على كل شيء قدير إذا في آية وآية وآية وآية في أربع آيات رد الله عز وجل على هؤلاء الذين توهموا أن إعادة الخلق شيء أصعب من بدئه التوهم الثاني الذي ورد في القرآن الكريم أن بعضهم توهم أن خلق السماوات والأرض وخلق الأحياء قد أصاب الخالق بالإعياء تعالى الله عن ما يقولون علوا كبيرا وقد رد القرآن على هذا التوهم ببساطة ووضوح فقال ولم يعي بخلقه ما تعلم أفعيين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون عبدي خلقت لك السماوات والأرض ولم أعيا بخلقهم أسيعيم رغيف أسوقه لك اللحين خلق المجرات أصعب أم خلق القمح أم إنزال الأمطار أم إنبات الأرض هؤلاء متشائمون الذين يصدقون ما يقولون أو ما يسمعون أو ما يقرؤون من أن هناك تفجرا سكانيا في الأرض وأن كميات الغذاء سوف تنقص وأن هناك مجاعة عظمة سوف تعاني منها البشرية وأن الأمور تزداد تعقيدا هؤلاء ما عرفوا الله خلقت لك السماوات والأرض ولم أعية بخلقيهن أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين وعزتي وجلالي إن لم ترضى بما قسمته لك فلا أسلطن عليك الدنيا ترقد فيها رقب الوحش في البرية ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي وكنت عندي نذمومة لي عليك فريضة ولك علي رزق فإذا خالستني في فريضتي لم أخالفك في رزقك عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر ذلك لأن عطائي كلام كن فيكون وأخذي كلام زل فيزول فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه التوهم الثالث أن من يموت من الناس يضل في الأرض بانتهي بيثنى انتهى لا ترعات إشلينجر الذين احترقوا بعد ثلاثين أو سبعين ثانية من إطلاق المركبة ما عثر لهم على شيء رماد أصبحوا هؤلاء الذين يموتون غرقاً أو حرقاً أو اختناقاً أو في الزلازل أو في الحروب وتفنى جسدهم ويصبحون كالرماد بعضهم يتوهم أن هؤلاء انتهوا من يبعثهم؟ وقالوا أئذى ضللنا في الأرض يعني دفنا فيها وفنية أجسادنا وتفتت عظامنا وأصبحنا ترابا وانتهى الأمر خف في الوضع المعري ما أظن أذيم الأرض إلا من هذه الأجساد أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل بلهم بلقاء ربهم كافرون بلهم بلقاء ربهم كافرون في آية ثانية قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، وعندنا كتاب حفيظ. لو أنهم فني فنيت أجسادهم، عندنا كتاب حفيظ، لا من أن نبعثهم من جديد. وقال الذين كفروا: لا تأتين الساعة. قل بلا وربه. لا عالم الغيب. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين في إثبات إحاطة علمه تعالى بكل صغيرة وكبيرة رد على هذا التوفم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد في مرقاة الله تعالى لهذا الإنسان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد بحث علمي له علاقة بالموضوع أثبتت البحوث العلمية الكونية وجود سجل كوني كبير تسجل فيه الأعمال كلها والأقوال والخواطر والوساوس، فكل حرف نقوله وكل عمل يصدر عنا بكل تفاصيله يسجل في الأثير. إنه هذه الموجات الضوئية التي تخرج من منابعها أو من الأجسام التي تعكس الضوء، هذه الموجات. تسير عبر الفضاء الخارجي بشرعة الضوء فلو تخيلنا أننا سرنا بمركبة بأسرع من الضوء والتقطنا هذه الأمواج لرأينا الآن معركة بدر الكبرى ومعركة أحد ومعركة الخندق ومعركة القادسية ومعركة اليرموك نظرياً بحسب النظرية النسرية هذا شيء يمكن أن يقع، لكنه في علم البشر نظري، لكنه في علم الخالق عملي. إذا كل عمل يصدر عنا بكل تفاصيله يسجل في الأثير ويمكن عرضه في أي وقت من الأوقات. الإنسان الآن تمكن يسجل الصورة مع الصوت، لك مع شريط. الحفل سجلناها. إذا كان إنسان قادر يسجل حفله بكل تفاصيله بكل أصواته بكل ألوانه بكل حركاته بكل سكناته أليس خالقنا العظيم بقادر على نأتي يوم القيامة لنرى أعمالنا كلها مسجلة صوتا وصورة وحركة على سجل دقيق إذا ويمكن عرضه في أي وقت من الأوقات متى تهيأت الأجهزة القادرة على كشف ما في هذا السجل الكبير والتحكم بموجاته فصور كل كائن من القرون الأولى وأصوات كل كائن مسجلة تسجيلا كاملا منذ أول وجوده حتى آخر وجوده لحظة بلحظة لا يضيع منها شيء صغيرا كان أو كبيرا في النور أو في الظلمات هاي الأجهزة أثناء الظلام بتصور كمان إذا واحد دخل لبيته وكان في ظلام دامس كل حركاته وسكناته مسجدة لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلى لم يعبأ الله بشيء من عمله من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعب الله بشيء من عمله. التوهم الرابع هو أن الأشياء التي لا يشاهدونها بالحواس ينبغي لا يسلموا بها وألا يصدقوها. يعني الشيء الذي نراه بحواسنا نصدق بوجوده، لا نراه بحواسنا لا نصدق بوجوده. مع أن الإنسان في حياته المادية كثيرا ما يصدق بأشياء لا يراها تركيب الذرة الكيميائي هذا تركيب استنتاجي لفترة بسيطة جدا عن طريق المجاهر الإلكترونية شاهدوا تركيب بعض الذرات لكن قبل هذه المجاهر تركيب الذرة كان استنتاجيا الكهرباء لا نرى إلا آثارها أما هي لا نراها ومع ذلك نؤمن بوجودها وجود الضوء وجود الحركة وجود الصوت وجود الحرارة روح الإنسان لا نرى نحكم على إنسان أنه حي من حركته من نطقه من بيانه من تفكيره من تصرفاته فإذا فقد الروح نحكم على أنه مات هل رأينا الروح يوم كانت ويوم خرجت لا والله فالإنسان بحياته مواقف كثيرة يؤمن بشيء دون أن يراه يؤمن به استنتاجا فهؤلاء الذين لا يؤمنون إلا إذا رأوا هؤلاء ضعاف العقول وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى اكراما لنا وتبيانا لنا ضرب لنا أمثلة من التاريخ فحادثة أهل الكهف كيف أن الله سبحانه وتعالى ضرب على آذانهم في الكهف سنين عدده ثلاثة قرون ثلاث عام وتسع سنوات على التقويم الهجري. كيف هؤلاء بقوا على ما هم عليه ثم بعثوا هي أمثلة هذه الأمثلة كي نعرف أن الله عز وجل قادر على كل شيء. وكذلك أعثرنا عليهم دققوا في الآية. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. برضنا هذا مثلا، وأن الساعة لا ريب فيها. منها قصة العذير أو كل الذي مر على قرية قرية أموات وهي خاوية على عروشها. قال أن يحي هذه الله بعد موتها، فأماته الله مئة عام، ثم بعثه قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم. قال بل لبست مئة عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك كان عظاما، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف دنشها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير هذا العزير من بني إسرائيل ومنها إماتة ألوف من بني إسرائيل حين أمر بالقتال فخرجوا من ديارهم فارين من مقابلة العدو حذر الموت ثم بعد هذه الإماتة الجماعية أحياهم الله ليعلموا أن الفرار من القتال لا يحمي من الموت وليعلموا أن البعث حق ألم ترى إذا الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ماتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يذكرون منها قصة إحياء قتيل بني إسرائيل في سورة البقرة قل ضربوه ببعضها ميت قتل, قتل بجريمة فأمر الله عز وجل بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة وأن يضرب هذا الميت ببعض أعضاء البخرة فلما ضربوه بأعضائها عاد حياً وقال قتلني ابن أخي ومنها قصة إحياء الطيور أربعة لسيدنا إبراهيم عليه السلام لما طلب من الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى. ومنها معجزة سيدنا عيسى إذ كان يحيي الموتى بإذن الله إلى غير ذلك من الأمثلة التاريخية الثابتة التوهم الخامس هو أن مراد الخالق في إبداع الحياة لا يتعدى حدود هذه الحياة الأولى وأن كل حكمته من الخلق تتم فيها يعني ينتهي مراده في هذه الدنيا وتنتهي حكمته في هذه الدنيا وأنه لا حياة بعد هذه الدنيا هذا توهم خامس رد الله عليهم فقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ممكن ننشئ جامعة اتكلفنا ألف مليون بعد أن تنتهي نستفحها عاما دراسيا واحدا ثم نأتي بالجرافات ونهدمها، مُعقول؟ هذه خلقت لتبقى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ إن هؤلاء يقولون، دققوا، إن هي إلا موتتنا الأولى، ما فيها الموت، وما نحن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 التوهم السادس والأخير وقال الذين كفروا أن هذه الأخبار غير صحيحة فالرسل ليسوا قادرين على معرفة ما سيكون هؤلاء بشر وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد هذا القول استهزاء أفترى على الله كذبا أم به جنة مختل بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد توهم الخامس أن هذه الأخبار التي جاء بها الرسل ليست صحيحة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 وقال الذين لا يرجون رقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يعني إنهم ما صدقوا الرسل هذا الذي قاله الرسل ما صدقوه والذي قال لوالديه أف لكم أتعدانني أن أخرج وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيْثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِرُ الأَوَّلِينَ أخشى أن أكون قد أثقلت عليكم ست أوهام توهمها المنكرون للبعث وقد رد الله عليها بطرق عديدة وبأدلة أكيدة وبحجج دامغة وبأسلوب حكيم طبعا هذه التوهمات حاشا لله أن يعتقد بها أحد لكننا نستأس حينما يرد الله عز وجل على هؤلاء المتوهمين وعلى هؤلاء الظانين أن الله عز وجل لن يبعث عباده ليحاسبهم على أعمالهم بقي موضوع قصير جدا لا يزيد عن صفحتين وننهي بهما هذا الفصل لماذا يكذب الإنسان بيوم الدين؟ إذا واحد طالب غير مستعد المذاكرة يميل إلى تكذيب موعد المذاكرة كل إنسان إذا مقصر مخطئ، مسرف، مجرم كل إنسان له انحرافات في سلوكه هذا أميله إلى أن يكذب بيوم الدين والدليل ويل يوم مئذن للمكذبين أرجو أن تدققوا في هذه الآيات قد نقرأها نحن هكذا ولكن فيها معاني دقيقة جدا ويل يومئذ مئذن للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم ما يكذب به إلا كل معتد أثيم لماذا يكذب بيوم الدين لأنه معتد أثيم يخشى الحساب يخشى العذاب يخشى المسؤولية يخشى التبع إذا هو يكذب بهذا اليوم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين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 أعمالهم السيئة عدوانهم انحرافاتهم سقوطهم هذه الأعمال السيئة غطت عليهم الحقيقة كانت كأنها ران على قلوبهم آية ثانية أرأيت الذي يكذب بالدين هل تعرفه فذلك الذي يدعو اليتيم دعا اليتين أي ضربه في هذه الآية دقة بالغة أشد الأشخاص حاجة إذا العطف هو اليتين فإذا تخليت عن مساعدته فأنت مقصر فإذا آذيته أفضل فربنا عز وجل جاء بمثل حاد قال أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك هو نفسه الذي يدعو اليتيم ولا يحب على طعام المسكين سما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين يعني هذا الذي يكذب بالدين ألا يعرف أن الله سيحاسبه حسابا عسيرا إلهكم إله واحد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 بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل مستهزئاً، أين يوم القيامة؟ أنت يا أخ، أنت يا أخونا ينتهيوا عنا يوم الآخرة؟ أنا مري أبوظبى والله، هيك بيقول، لأنه غارق في الفجور، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أين يوم القيامة؟ وان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون ليسوا مستقيمين لو انه مستقام لامنوا بانهم غير مستقيمين كفروا ولو رحناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون هذا الفصل عنوانه عقائد الناس بالبعث والجزاء يوم القيامة والرد على المنكرين كيف أن البرهان على يوم القيامة برهان عقلي وبرهان نقلي وكيف أن الشرائع السماوية كلها في نصوصها الصحيحة وأصولها الثابتة تؤكد أنه لا بد من يوم يبعث فيه الناس مرة ثانية ليلاقوا نتائج أعمالهم وكيف أن الناس في إنكار البعث ثلاث فرق فرقة أنكرت وجود الله واليوم الآخر فرقة أنكرت اليوم الآخر فقط وآمنت بالله وفرقة أنكرت اليوم الآخر بطبيعته المادية وكيف أن الله سبحانه وتعالى رد على كل المتوهمين ست وهمات رد الله عليهم في آيات كثيرة والحمد لله رب العالمين